فقد روى الكباب أحمد رحمه الله تعالى في مستده والترجي في صنعه والحديث حسن صحيح عن عباس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنت ربيع النبي صلى الا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم فقلت ماذا قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك وفي رواية تجاهك تعرف على الله في الرصاة يعرفك بالشدة اذا سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما هو كائن فلو ان الخلق كلهم جميعا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لن ينفعوك جميعا. كلهم جميعا. على ان يضروك بشيء الذي يكتبه الله عليه. لا يضروك. واعلم ان الصبر على ما تكره خير كثير. وان النصر مع الصبر. وان الصبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغه ووصيه نبويه